الحمد لله رب العالمين صلي الله وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد هل شاء الله تعالى هل كبير الله بينا كتابك مريعي صلى الله عليه وسلم عقيدة السلف وأصحاب الحديث أما الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ومسكرة هيئة الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني كتاب قاس وكمد كتبها أعيادي السلف كرِضوان الله عليهم شرحدي أياً إن شاء الله تعالى ما بالله ونا درسين تيسة درس الأول هو إن شاء الله تعالى واحد ان دارنا يوم كنا قادنا بلنا إمامك إسكال كتابك كدبلنا kitab qolfti is a big word in our consumption siha dawa yufulu datu اللي ka dhex galidis baayale runtii waxa in badan dadada ani ardo inuu kitab ka ka faaideeysto hadana muallif لديها حتى مجعي ساديل ويدية إنه صحيح وانهن في قابك وانهن سنية هاي ان ذا رقي حرطة هاي طلبة العلمي كتابك وانهن فايد سنية لكن إنه يومين لمسين شرين المؤنفك اياننك اسكالي ماددا ما شكو كتابك كتابه Ninked diarie, e skuhagagagt xie, bora xedisum, għannu biku fadida. sig barato, fili karta mħahra kaj karta la af يدد إلى مصبى وحرفين بكا وركوا وحول بكا قيمانك لأنه بركة برات المؤلفك معنى هذه أدوان بي كفر لها مؤلفك من, من يعيس بحل لدى إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري. هو عام كيهاي أبو عثمان الصابوني وصابوني ذا سوى نسبه وحالوا نسبة يا ونسبة نسبة الى الصابون صابون تعالج قنوي وحالوا نسبة إليه نسي أولي هاي الإمام الصامعاني في كتابه الأنصاب نسبة السي وحال كتير بولا هاي وحال جايبا إن أويدي قركات أي كشكين شيرن صابون مركوا نسبة إلى الحرفة شقظوا ذي بمركلون نسبة الصابوني wala shadi suwanay sabur waxa su kas soo celay laqab bulay yahay uankaa islam waraajii uu horeeyay taqriiban inta lagaranayo ayuu kam yahay islam waxa uu dhashay وحول الشيسامتك مركو وها سدح بقول تضباتا يسدح ذي هجرده تقريبا وقرنه افراد اخر كي سيمرش وحول البنتي افر بقول يأفرتا يسقال مركو اهلي تاريخ ذي يعني قرنه شناد نسكي سيهره ايو بنتي رحمة الله عليه لنشي سمركا وحيقول لحيساؤه إلى عصيرتي قرنجي أفراد آخر كيسه يقرنجي شنات قيبي سيه حالدا إذا واختي قاول نوا الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله عالم الإسلام سياسي هذه سقط قد نيس ومتقلب وان استقرار لهين أيك ترتى حالة السياسية السيرة والمركات عن خروج الصاميم بقوله تا وإن لوقت أها ولا عصره إلى صدح خليف أو كم إذا خلفادي عباسين تا سيد أطاع لله هي القادر بالله هي القائم بأمر الله صدح رابط تقريبا وقت يضع رأيك أدناه وقت جالس سيد الأوعية وحي أهل وقت جاي أيضا عفتي يعني الخلافاتي عباسي ذا مركزي ذا مركي اي اللونتاي وخلافاتي اي شيء من عباس اقعمته اذا اقعمته اي شيء و اي صابحين دولته لو ترتمي امل لحوق الخلافات مالا بي صابحين السيدة مثلا نمك اللي يدربني علي ذا وكلتا علي ديينتا اما نمك فاطينيينتا اللي يقانو أصل <سؤال> كارو يعني شعرك السويش هذا لكن واحد زي نادق ده أما باطنيه ده. نمكاس ومتى هيسين مصر؟ مثل خراسان أو كليوميش أو خراس الشاعر في كوكري وحاء هيسين نملي ده السامانيين أو السامانية أو عجم كسوش هذا وحكى قصة وانتي نبض قارن من كقصة نملي ده يعني بنو سبكت سبتك subkutekin subkutekin yegan wa ajamoyi ay yegan waxa qaatay oo ka oo meeshii kale horeeyay nimanka la mugacbahay salaajiqada ama bunul suljuq an marka istiqraar ki siyaasiga calanul islam ruuga usun suljnin ayu maana wax weeyan suu'aday xaalada si marka saameyn bay ku leedahay ruux xisni أما حرة علمي يعرب الإسلام مركزي وخطية السجعة، سدي أي حرة علمي ما فيك البؤهيت وخطي ما كسر حاجاجي، فنتي أي ترتى يعني آن آن يعني آن عان أها وين أها تا تا عان أي جوعين، رج عنها وعلماء وينها، وكل بود رج عنه وخط أي نواياه، ولا ليك روحه ترتى صح صحوا علميا ترتم حيا لي إلى قرن لصدحات قرن لأفراد وقرنت علنت شرعات الله كره كروا والأجب الله نيت مؤلفاتكن التقرير وأجب النايم مثلا أذا ساق على نوكته رجع ولا عسر وحكم بها لينك الله يقان لي ردا أبو إسحاق الإسرائيلي يجي متكلم كها وصول جها فقهي شافع وابنتي أفر بقول يسديد التوانكي يجري وحو أهابا ليلة هذا وقته يسي رأس الأشائر أبو أها في زمانه الشاعر هذا أي مضح أها رق الله من مذهب كان اعتزال كوكا المعتزل هذا القاضي عبد الجبار الذي يجري يسيقنا عنك أها أي وقته يسيقنا الرأس أها ويسيقنا البنتي أفر بقول يشن يتوانكي يجري حراف أو شيء عاداً، لين ما كان هذا كه منياء. نملي هذا، نملي المفيد الكرخي أو يسون عندنا أفر بقول يصدق حيتون كه ايا أيه يسون أمير كان مدح وآه. ونن كه كذا بيالنا. كراني هذا محمد ابن الهيثم من الإله. ايا يسون مدح وآه. سوفيد ذك لتوح مدح وآه. لين كل أبو عبد الرحمن السلمي. أفر بقول يلمي توكدت. وهنا كم من ذي المشائخ ذا أبو عثمان الصابوني وكتابك لا سند بكتابك كتابا درايك وريني شوخ ذي سكمل ضوائف تاس ضمى عالمك كتبتي ضوائف تاس انت ضبدا منهجك ومؤلفك كتابك سكوق وريني يا أهل خلاف سيه الشاعرات هالنغوطة معتزيلة الرافضة كرامية السوفية يعني وحوياان وقتي لو كان سوكلو او ضوايف تاس يضايقو ضايفك استو نيمحو بدن او عالمه عالم او, او يهي مدحويه وقتي اسوخ سوها جماعه علوم تكلس بكله رج ادو وين رجودي ومثلا محدثين توكلو واحد جوه شيخي سي او عبد الله الحاكم وابو الربيع سرح من صدرك اياسه جوه الشيخ او عثمان الصابوني سلامته يذن وحكم منها عبد الغني بن سعيد المقدسي إمامك يسأل محددك عانك ها اللغوينتو كان يتوحي اسكوا وقتها يعني منك عانك اللي يقانو أبو مصر الجوهري كتاب الصحاحة في اللغة منك يسأل كتابه هذا يلا معنى مرجع أو علمت اللغة وذلك اللي لهذا معنى بحويان ورقى تصال الله بسوقاته أقومت النحو هذا إيا أذبك صوروا الحول انتي تاريخ ذلك سدح بغل سدح إياستقاشنك هجري نوحادة كلا تواحد إسق وقتها هيك سجنا، ننكي وقتي جيسي إسقروا نوحادة ماذا حقواها أبو الفتح عثمان بن الجبن ننكي ليش؟ وإذا كان أتقارعتن معنا كتبنا واحد إسق وقتها هايال، الزمان الهمزاني صاحب المقامات المشهورة، مقامات كلا تنا ننكي سجلس وقت وياها وصوره وردي تاريخه مركز يتصدق بقول اليوم سجاشن أو عثمان الصابوني عليه رحمة الله فلنتكلج دي السنادو فن الحديث هاي رجفز الأباتشي حديث فن قال غذا إياه بلا غذا إياه نحوذا إياه أيتهاي رجوة حاتشي هاي حديث تاس من الحرف ذا قلول من هاي وقت نعاس وكلاء بقصوا هجاجي، وحين قيوب وإنك قررت أرين مش أليس علمي؟ يعني الآن حذقوا يعني وحوى اي نار شهر علم ولهم أو علم تشوكته، وحين كأي بقى نيسا تشجيع إلى كل اللي جلسوا قالوا العلمي علمي برشديس، لكن هذا العلمي اندريس اندياس برع ومعلمته علمه أي بع بعضو مركز للمؤ نادرة مويان كمكا المينيس صح هذا يميدانك كمكا الميني من حلب ما عاصوك لا من ما عاصوك لا أيها مركز العاصري أمام عثماني الصابوني علي رحمة الله تعالى وحويان عالم الإسلام السديق وها حلقة إستغالنا حيدة العلم إيا أقوان تبارك الليلان حالة ديسة اجتماعي يدنك بلشدة الإمام عثماني الصابوني وحوكا بشي قيس ديني أحد أبيه وحوها من كبار الواعذين بنيسابور نيسابور رجأ وحكا وعليه وعان ككار أيه أبيه أهنجر بل هو من الدليل وقالوا متعصباء بعد شيء بلها مذهب انت انتقوا بوايين بيدلين كذبنا وقت كذب استجع أبو اسماعيل الصابون إسماعيل بن عبد الرحمن بابوسكي أبيه فلسطين og man har jo en bilagtig dag, der er kendt for ham, kursige kendt for ham, kendt is ham, kendt for ham, kendt for ham, er for ham, kendt for ham, kendt for وحو إيمان تشري المجاليست أو عثمان وحكوتش يديني مجاليست أو حكاتش يديني وددك كواعدين علمه كبرا أي صوف وكشان تشري آذنا و أمان تشري المعنى يعني وانا شيخي سي وشوخ دي سو كمية هذا المجاليستي سو إيماني بل وحا مجاليستي سو إيمان تشري أبو اسحاب الإسفرائيين كان هادا كهلين الرأس الأشائر أها يعني عنوكي أصولك أها فقيهاها أها وحا إمانتلو ماجي ألستي إمانتل إستغنى أبو بكر بن فورك, فورك. ومعنى واحد إستغنى تقريبا أبو عبد الله الحاكم بي زمن أهاية إسكو اغتياء بنتين طيب إستغنوا إمانتلو مجمس كي السواحة من آل الله ياللو لا عقل بيسه يفهم بني بيسه الله لا عتغنو أها الإمام تاج الدين السوكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى مركو إترجمي وقولوا هاي أبو عثمان الصابوني من آل نوراع تشريج وهؤلاء معنا. ومدى كنتم يعني عقل بنديس يفهم بنديس الصدق دق لي سيرته هي دل الرجوة وين أفحول العلمية إلى مجارستي صفر استنوا وحققات ويحكبر ثان معنا صلصيها. طيب عروضها أنت اللي أجي هاي لما تقول بدرلي لما تيجي تقول ميد أنت ولا بدرنسي أو واحد ليش عيسى أبو النصر عبد الله بالعيش تري من كاسي أوينق او نول بدرنسي لكن نيك كدّم بيجي وننك اللي ده هو عبد الرحمن أبو بكر عبد الرحمن ابن اسماعيل ابن عبد الرحمن الصادون بالليلة وعنا نيك كتابكن اللي جوري نجومي كتابكن هذا إنه أبو اثنان الصابون و اسكاليه طريق قاس وان اوتجي دونا مركو اينو يعني وحو اسانيده كتابكم كان اوتجنوا وحان اوتجي كتاب كان كسو غوريي اي لاقااتاي بكر استجا الكتاب امامنا وانت دون شاء الله تعالى مين ولا ليه بافير الجلي او المهم اهل الدين ألي شيء رحمة الله عليه رحمة واسعة. مشائخ ديسا علمذي سأعلم بالنبولارتي أو قاربلك كتابك ينول من دونان لكن لكن علمذي سأقول عن سنة إمامك يحدثك أها أبو عبد الله الحاكم النيسابوري ابن أبي لي عن كقوة منك إسكال كتابك مستدرك المستدرك على الحاكم المستدرك يعني على الصحيحين يصلك المدخل كأيوه كتب فربضل والحديث كان يمسلط فسقصاب سنك اسكلون من كاس ايها الشيوخ اللي سكموا بيقولوا ان هو عنصره استغ ايونا مروا فرضا عن طريقه وكورنا يا افار اما احاديث او كتابكم يعني صارت كتابك تقول ان كتابكم ماها كليته او عقائد السلفكم او مجرد شيء دون ما اه سنتكي سووريني دليلك وكينا يعقيد هذا حديثته هذي أثرته انت بنوحه استعماره سنة كيس استقبل الله بي مركزه شيخي سي شيخي سي شيخي سيسه معنا رحوه السنة كينا أبو عبد الله الحاكم مركز شو يخرس ما هو ناوكم لها وحاكملها شو يخرس من كي وأوو محمد المسحاق من هزينة من أووها وحفيد كيساها وليجي لأبو طاهر محمد بن فضلي بن محمد بن اسحاق بن خزيمة بن خزيمة أولوه ونكاقاتي أولوه انتو سوى قارب وكوحو كاقاتي صحيح بن خزيمة وحاكرو كاقاتي أولوه كتاب التوحيد ولوضو بهذا ما راتي صحيح أنا قيباه هراك يعني معنى الضابعان واللي هلي كتاب التوحيد نو أولوه يساق معنى وحي سوى كامل ياله مركة محمد بن فضل بن محمد بن اسحاق بن خزيمة السورة وحكمي دي الشيوخ ذا ابو اسحاق الصابوني ابو اسماعيل بن الصابوني وحكاقاتي مكمي دي وحكمي دي شووكي زنين كندا السوشي الهيووتربي ابو الطيب سهل بن محمد الصعلوكي وحكمي دي أبو العبد الرحمن السولمي الصوفي رجال صودان وحكمي دا اترب بغنوي انبضنا أيها كامي دا لكتاب ونظم عندنا ان شاء الله تعالى أما أردريسة وحك وحه ام سن او غانسن أبو, ابو بكر احمد ابن حسين البيهقي الامام البيهقي عليه رحمه الله اي او غانسن قريينكي سو اقرام باي وداهين اقرام باي وره حلين ودا اسكو شوخ باي هاي حاكم با البيهقي عليه الله لوحه شيخو حاكم با شيخو مرتس هايين دمشة ضوض حتى ويسقطوا. حنا مع ذلك الإمام البيهقي عليه رحمة الله الشيوخ دي صراحة كمدة أبو عثمان الصابوني بقى كمدة. يعني يروحوا يسق يسقفلا. حاجة مرت يعني يعني ان... شيوخ زي كقتين يزلم كييه. بقى حنا وف كم مرة الإمام البيهقي عليه رحمة الله إلوا أبو عثمان الصابوني هو حكقت. وعكملين كي عنك ها عبد العزيز الكتاني محدد كي عنك أيه كمدة. أربعة منهم عانوا من سير سكالت إلى نقولي. طيب، فسروحي كتوبة إسماعيل أو عثمان الصابوني عليه رحمة الله إنه يهي من عانة وأن لم يلصقهم. ووقتي أتقولي وحي كذب بيبا. عالم الإسلام علم ديسة لحظة عنكها. اللهم يقني من خلال كتاباته. أيوه أقول تسيب على جبرته كتب تأو ألفي إلى شين كتاب على جرمية كتابك هو كان عقيدة السلف وأصحاب الحديث وهذا إنه قلتها جنهاي مرجين إن شاء الله تعالى إنا بالله كتابك اللباد أحل إذا الأربعون حديثا الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الأربعين بكتل ما هو كشري وحكم إذا كتابك هو اللي هذو كتاب المئتين لا هو بقنا يعني يقول حكاية soo حديث وصوات صارية ايو اسيكو جاي وحكم هذا كتاب كتاب الامتصار ليله هذا والله الغربه كتاب كان لحدي سوكو اشاره دونا وحالين دونا همه علم دونا معنى مروى مركا قال له وكه الله أحاديث تلمام يساء الله سبحانه وتعالى انه سودكو وصفة النزول مركو كه الله أحاديث يذا مركو صفة عن أغراضه والطرق هذا هو كتاب الانتصار بان كفه فهيه هلك اقول مركلنا مرك لنا مركوا كهاللي مسئلة الرؤية الهي اركتدا اي مؤمنين تؤخرى اركي دونان اي اذن احاديث تذي اخبار تذي مركوا كتاب الانتصار بان كفه فهيه لابداء بل جورب كتابك عوش شايلو من عيسى كتابك استدحادوا كتابك اليه كتاب, كتاب, كتاب الدعوان الإمام البيهقى وكتاب كفوس الشعي كتاب في كتابه الأسماء والصفات فكفوس الشعي إنه أبو عثمان الصابوني كتابنا عظيم كتاب كوجوه الرئي هذا إنه طرّ جنه شنطة كتاب كوجوه الرئي عقيدة السلف أصحاب الحديث وهي أفرت كلامها هي أفرت كلام أفرت كتابه كلامها إلى حد كتاب كان هذا إنه آخر من اللي دعاه عليه ورسالة كل يوم كنروحها يوم رسالة علمية إلى حد كل الدابعي انت الكوهر ريسي كتاب تاسمي لا يسلكل الى اللمهين والله اعلم ضد المعين وحبه لها المعنى لا يضع مخطوطه ولا يضع مطبعا من اللمهين معنا افرط الكتاب دردار وحلي يحسن وكلي اذن يار وثوق لي الامام تاج الدين السوكي في طبقات الشافعية الكبرى وكوكالي دردار انكاس وكاها الليو من هاتكيسة وهو كجاه الله مثلا وحوية المارت التمسك بالكتاب والسنة وهو كدر دار ما يمركو بانتكادب إنا الله برورانين إنا الله وينصيد اللي لها در دار دار نوعا سوكلاعة كتغيل كدت لنا الإمام السلكي ما سوك وليه في طبعات الشافعية وهو كسوك وليه أبو عثمان الصابوري عليه رحمة الله إنت أبوك أكلم عن الله مذهبك مؤلفك مذهبكي سنفوحك مذهب كيسو ولبأ مذهب عقدية من نوع مذهب فقية مذهب كيس عقدية جاء أها مذهب كيسو مذهب السلف بقى. مذهب أهل الحديث أي مذهب كيسوها في الأصول وفي مسائل العقيدة أريد دواعة كتوسي مذهب كيسو استداءها لواء الرواب وكتوسي وماذا كما دفرت كتاب كان هداعا باللاوهنه أول كيسة مركوا باللاوهنه وحوليهن وحان كجمعنا أصول أصول الدين يعني دينة إسلام كأصول شيئا أي, أي كسو قنايين أي علماء السلفك وعلماء الحديثك وأي أصول الدين وعلماذي السلف كي اهل الحديث كو اي هاي ستين ايان كتاب كنكو كل من ايام اعتقاد كيسي ام معتقد كيسي مدى الله ذادي وحوهي كتاب كا اخر كيسي مركو قبقين ايو ايو انف ربضنا وعلماذي الحديث ككم ذا يعني ماذي لرع صراي السلف كمركو الشيو يا وحلي يا هاي وانا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح الإخوان وأصحابه ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير أقوالهم. يعني مثلاً لي عمرك يعني أي ماذا فرحبوا صوتك يا مالذي جديد كي سلفك بقولي عنو كوا سرد كل الرأسان. افتن افتين سان أنك مثل قادان افتن كذا سان ولا رهن ساسان ونسيحين هني لتشت كذا كل حن. أردت سواحك تصل سعة أمورك ليس الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمت الله. إن وها كان من أئمة السلف وكان من أئمة الحديث طريقته قديسة نظام كيسا عقد جساسوها بل كتاب كان أصوش أكوكي لأيو كتب واحد يكسرته عن السلف رضوان الله عليهم أني فين وقارنا نخريني قارنا مثلا واحد مرتين ضربة العلمي قاربونا كمداء أي أركاني عدنا كتابة انتو ضبدا قدهو روحا لو قدتك مسائل كاكاركوت سائل كالكار كود واللجاح والبضي ومؤلف كل جاية ومركائنه يعني وحويان ودورتي يعني وحويان لي ام مثلا دليل اما دليل بعيفة اما شبه عرضا له لكن الامام ابو عثمان الصابون عليه رحمة الله السجا تقريبا مسائشة وكتاب كوكاين انت وضبضا يعني الدليل كان واساريا صواب كان متكلمين تقرأ كده بناء يوحي يعني كتب تقرأ كده تتكو مش قولي في النص الرواية بمحايا بقى. تاسى المذهب كيس عقديا. المذهب كيس فيك في سيدا كم وقطع إنه شافعي المذهب هور. إنه شافعي المذهب هي علم الشافعي له أكملهم معه. حيا لي. لما الرواية بندر الشنيع. مذاهبت مذهب وعلي بديس كتب كهذا شيء مثلا طبقات الحنابلة طبقات الشافعية يعني ماذا الشافعية ذا طبقات الحنابلة يعني ماذا حنابلة ذا هيد بكوسو أروريا وعلى قياما إيه كوكلا لكوكينا مركة الإمام أبو عثمان الصابوني وحاسو أروريي صد كبا كوكيناي في طبقات الشافعية الكبرى وعليه منك يعني واحد يتحقيق كتابك ما بقعتك مذاهبتك كلا كتبتك أيك ألفين معناها عن المذاهبتك لا أيك ألفين كبين الكينين أو عثمان الصابوني مر كدهي كتبتك لا كين وير كتبتي شاف جيل كانت تترجمه دي سين ما لو شيء سي فسواح الممثلين السائلين مذهب كيس فيكجي شافية بعكر الممثلين يا وإن أنت جدنا إن شاء الله تعالى مركو المذا للرعسي هاي ومعي ذا الشيء وحي أظهر مريليا ماذا الإمام الشافي عليه رحمته الله مركز سولي بهدنا أمانية أمانية بعنا فالسنواء قرينا ماذا لشنكرو إنو مذهب كي سفيقق أؤها شافي إلوها ماذا الإمام عبد عثماني عليه رحمة الله أذو أمانين رجل عصري يرجل كدن بيبقى. لكن واحد مكايا قال من أه أو أه معناها أبو بكر البيهقي هادي عليه رحمة الله نك انو هين استو اختي اهيان استو شوخ نوقي اهيان نكاس كلمتي سايان قو جب سني امان تعلو ابوه اي امانين وحولي على قول به قرر رحمة الله إنه إمام المسلمين حقا هو شيخ الإسلام صدقا وأهل عصره كلهم ها وأهل عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه والسيادة وحسن الاعتقاد وكثرة العلم والنزول لطريقة السلف عليها ومسلمين تا إمامك وديو حق أهان وشيخ الإسلام رون أهان ترقي أعصر قعاين بمانتو وموحي أبو قنسين يعني شأن جيس سريتك إيه السيادة إيه اعتقاد وناك جيس إيه علم بني إيه طريقة السلف كاللازم يدي سأي سؤالا عن مدى أسمختجة شوهم. ده واحد في شذيع الكبيرة هي تهذيب التاريخ دار تاريخ دمشق والعسكر أي معنى رحوي هذا الله ما سكوا يلا. وحيله كتب كم إمام من يدي مع كريمة معه وكربيها فيماها وحاء أمراء القاضي أبو عبد الله المالكي أبو الفضل من المهم عبد العزيز الكتاني وأردي سأها ابن ناصر الدين الإمام الذهبي. ساجدين السوكي شيخ رسالة المتيمية يعل علام ابن القيم أما أنت روحيين حضر الله أيق أمان ويقدر كيس أي قيمة هي سكوشيها وحاجم الله تلاشية رسالة عليه رحمة الله إن بضمك السجورية أبو عثمان الصابوني كسر جورية مركو مسليش عقيدة لا يعقل سلف كعلين ولبوقه أنت بضم استعمار مركو كسر جورينه ما يجي استعمار كشوقة أما كنيه دي أبو عثمان الصابوني ما كوران وهو هذا الملقب بشيخ الاسلام مروحه ليهي لي يقول شيخ الاسلام ابو عثمان الصابوني مروحه ليهي الملقب بشيخ الاسلام مروحه ورنيا يقول ابو عثمان الصابوني شيخ الاسلام ساسمعوا marka min laga dambeeyo oo laga dambeeyay inta الناسين والسين السماك الستقاب هي كل سون وين أي نسينه صو كتاب كيسة هي أقانج سئنتوا أي المسلمين انت سوى إمامك ابو أسمان الصابوني كتابك إسكلي ما كلي لهذا الصدح في القرني صدح في القرني سئون قرور السلف كمتشو حق ناحية الزمن حنه وقتك ما سوق قادر لكن حقه معتقد كايو مذهبك بوصفكم ب هيئه ائمه السلف رضى الله عليه كتاب كيسرو بو كميه هي كتب مراجع لوق نقضه معتقدك يا اصول السلف الكرام الله عليه صحابته تراجع انت تا. اي الذي وائل الصدق لقرني اعتقادك راي المذاهب دي حقه اعتقادك اصولها مراجع لوائل لوق نقضها ان كميه هي كتابك عقيدة السلف وأصحاب الحديث كتابك مر كان أول ماننو إستجن وحن يرأي مكاتل كتابك مجعيق دوراء يكسر ورأي مرك مخطوطاتك ونسخ دوراء مخطوطاتك مر كان لفيري ونسخوين كودك لجديسان مجع, مجع وعانك كوية ومجع عهدين وقران وهو عقيدة السلف وأصحاب الحديث وحاكيته ايضاً وكويمت معكله او الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والائمة طيب وحاكي له كويمت سبعات او كتاب الفصول في بيان الأصول صحيح مرجعه هو كتاب الفصول في بيان الاصول سجع على الدانيسي لكنه ما عقيدة السلف الحديث أما إذا هذا الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة أما هذا سيسكده كتابك إنه ألفه الإمام أبو إسماعيل مصابونه إنه كتابك ألفه السبب لها السبب بحيث السبب تنا مركا إنه كتابك أتغنب بلوبسك شيك دور السبب تكب حيث يوحي أهيت أصدق أمري بلاد اللي بلادو طبرستان عام الجيلان ركوانة الوامدان إن شاء الله تعالى لماذا أصدق أمري؟ أصدق صعودة حج فإنه سواء هذا مدينة وإنه حجاز سواء هذا أصدق صعودة أيا ضد أرضل أها أيا وحي قعد صدين أؤلف كتاب وكل شيء أصوشي أهل السنة علم ذي حديثك وعلم ذي السنة ذي السلفك اعتقادك ودي أصوشه ذي كتاب وكل شيء منه اللي فوقه يكاعد أصوارك كتواب اي كتابك انه قرطاسك انتما بربك كتوابك وانا يعني وحو يأرين شرته ويانا السلفك رضوان الله عليهم اي اماذا لا مانتوا وحا شرته أسباب مرفة ربنا امامك انه كتابك اسام اللهين لكن لا يكين سبب وعتصج سو عتصج كتاب كصلينا يا معنا ساسمعنا كتاب كمنهج كوكس وكو قري طريق يعني وكجبي أنت محويان طريق مختصر طريق مختصر إلا مسألة مسألتين ويعني أقول درامي لي أنت بدو سو كجبي ومثل ما حضر انت مسألة أنت سو حديث لي دون حديث وكرجاب صني مسألة أقول مسألة صفة الله المساله ده او المزول ugu dheer aad wax weeyaan masalada sifa وتعالى murku kale Allah subhanahu wa ta'ala in soo dagob soo dagitaan ka rubi subhanahu wa ta'ala murku kale buu khir dheerada oo hadithkii nuzul ka sahih aykii gheer ku dhialay buu duruq أو أي أيه أشياء يا كدين الدليل كده ده بدها كتاب كمركو واضح ما قال أو كتاب كمؤرنة يا مثلاً كتاب فلان مثلاً مثلاً فصل مؤرنة يا مضحح فلان كمرضحية بعض هيبن كمرضحية لكن أنت بنوحك يا مركو مسألة وقصة هل يك ورجع رواه وهو مؤرنة يا اللي أنا عقيدة أصحاب الحديث بكرهه يا وحوليا ويعتقد أصحاب الحديث وحوليا ويشهدون وحوليا يير يرون يعتقد أهل السنة فصله يعني وحوليا مركل الصواد مثلا ده كسره الله ومعنا وحوليا متك الجلروا انت بروح وحوليا ويعتقدون يعني أهل السنة ويرون ويشهدون في فصل سيدفصل في فصل قبل أن تقول معنا وحويان، وحول أولي جيا، ومسألة كلا أمطيه هرة أيوفافا هي بيرادكاس سيدحنا يا معنا، سياسة أنتوا بدنا استعمالها. ثان فريما وش على؟ قابك و ألفين وحويان وحشيا جيا. أهل السنة والجماعة مسألة المحايكه قبلا. أصحاب الحديث السلف حقيقة دهلا. مركو مسألة التقرير يق وش wuxuu kale yahay marka adilnadeeda ayadaha qur'aanka ay dalilko u ah wuxuu daba dhigayaa xadiisada dalilko u ah wuxuu daba dhigayaa afarti saxaabada iyo taabiciinta iyo aymadiga danbeesiga marka raacinaayo waxaa lagenyaa inu adilada qaarteed iska gaabsadoodaan soo sheeglay adilada qaarteed inu iska tago lixuburatiha maxayna أما لاجل الاختصار بقول تقال الأكريس. أثارت أوكيلي القرآن كالأبريق، لك لكن حديث أوكيلي أثارت صحفة. تابعين أنت أيمن كده مسمى. أنت ضبطا استجس سنة كيسو بسنة هي. وعلي حدثنا فلان، حدثنا فلان، أخبرنا فلان، أنبأنا فلان عن فلان عن فلان. على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوى قرنا جي تقريبا أفراد آخر كيسة. يا هذان السند كاس أي معنى أكوكيناية تقريبا وطريقة سوى طريقة المحدثين بل لها وعلى لها طريقة المحدثين بل لها قاما إن لوسيون ما دادئي السند دا كذي أسوط ساسي معنى طيب أبنى علمضة العسكة ذنسان الشيقني عقائدة وكتاب كيساكسة أروري إسنى الشيخ الإسلام المتينية ابن القيم إني غير كوتباء كتاب أنك إلهي أهيني وأن مؤخذات لهين متحر معنى وحوين كتاب أنك إلهي أهين وأن خلب لوشيغين أما هير هذا أما هوين هذين متحر سقو كتابك جملة انت صبرا ورنتي وحوين وحوين هذا لوشيغو سنسلم هذا لا وعمل البشر أوه لا يخلو من نقص كله يدو مرانك وممنا دو مرانك وممنا وأكيد يدو الإمام المزني، مزني وأكيري كتاب هديت الضباط الجور كل نقطة بوري، الضباط الجور هادين كل نقطة خلاهم لقوا واي ما يفرق. مركزيه ودود جاي، الله دي سبحانه وتعالى إنه اسمه في وحنا كتاب كيساحي، وحنا قرآن كأحمر، وإيك صهره عدل وحن أظمه، يعني وح ويان في لو كل روي واحد مؤخذاته اللي هو قفصة دوالي. لكن وعن سيلا هاي انت عن ان كتب اركي وكتابتك كتابت اقول رمبو كمي دي حق مؤخذاتك حيالي واحد لقش اللي هو هايستابه واحد سكيره وحقم ذا مثلا وحلى ليها بعض الاحاديث الضعيفة بسوء روريه كتابه وحوفو كياني حاديث تقار كوت وانسو لكن تاو حلى اللي اتشوا بكرا وانتشوا بونه امام كو حديث كي كسي سند كي سند كو سي حكم لازم بها. خاصه الوقت أي لأن وقت قاس اي وركا جوجن لان هو وقت جوظ حديث كي سي انه كو سيابا حديث كي انه كو حكم ماركا هو من اسند لك من اسند لك فقد احالكوا سند كي بعدو كو المعنى يعني سوى ما اوردي وكبح يعني ليست العهدة علي طلبات المسألة اللواني وحقها ايضا المؤاخدة اللواني كريسا ولو ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا ايضا كتابك وحقو كسوة اروريهي مسائل ام اصول اهين بعض المسائل الفقهية ونسو خلابسين سينا مثل المسألة ده الاشربة المسكرة يعني وحياله لعبئة ذاتك مان دوريه ومانك كدوريه المعيضي كليهين يوحي الله لك الصناعي يموكسو أروري وصلنا سعانا ومثلا في القيوم وحكا ليتوا كمذا مثلا مثلا مسائشنا عازي يموكسو أروري الصلاة يعني القراءة القراءة خلف الإمام القراءة خلف الإمام روح المركو إمام كي سجلاشي سكنت كلا يا إمام أولي يصبوا مأموني هاي فاتحادهم أخرين يا مس أخرين ماي والمسألة خلاف ومشهورها حتى في عهد السلف الأعظم يعني أيضاً السلف فقيه مختلف فيها أول كتاب كان يقصاروري يعني واحد يا مس مسائل الأصول معها. مع أظن مسائل عصر كليتاع وقصاروري لكن واحد كجباً واحد كجباً ركّل سيد مثل البربهاري وكل شيء البربهاري كتاب شرح السنة يعني وحو يوحي وكوكي أكثر من المسألة أو مسائل الفكية وانا هاي المسائل الوصول مركعا يعني حاجة تقسيم كامركي لفيريوب أنجلي لنمعنى وحكمي مثلا المؤاخذات كوهيدا اللي ابتعد عن ساوسي وزويني وحال لي يا هاي وحضر كيسا مسألو انتو مثلا ملكو الشغل ايا فروع ذي قار كمي دايو ملكلكو الشيغية بتقدون إن شاء الله تعالى، وحكافع عيد الله هاي مسألة أول بمركو ما الشاء وكجا الله يقين ما استرتوا كديبنا أول سنة ديجي أبو نخن مثل, مثل القضاء والقدر بوكهلي أصل كاسو كهلي يبا يبغين ملك كجا الله كوفاه فاهيو فروع ليه قار كم من الملك اللي كوكار تاسع يبغى لفتيه اللي لو داعوه مثلا هذا في رسول كتابك يعني وحوي التحاوية التحاوية ده أبو جعفر التحاوية عقيدة ديس عقيدة تحاوية وألمت سأسل معنا مسئلة القضاء والقدر بلغي أبع إنه أكثر من ثلاث ثمرات ومن أكثر أكثر من ثلاث مواضيع علمك السؤالية وعقم ذا مثلا بربهاري وكالة تشرح وكالة كذلك السنة وكالة يعني وحوي ترتيب وأو سد في عنا الله يعني هذا مأخوذ السداسة ما إلى ها أم بشك شجان يعني وحول يعني هذا كتابك وهو هاي الصوم مؤلف كيس ما أقولشروا الإمام أبو عثمان الصابوني عليه رحمة الله يعني جريد يسي وحول شغلة إنه بنتي تاريخ مكة يه أفر بقول يأفرت الاستقالة ده مش اللي سق سعديب لرائد سعديب لرائد ولايه واعجبوا هاي النساء في ذلك الوقت عادين كذي. حسود قالوا مركا سرقوا يعني وحويان ويان بختشوجا مصابر. أي واحد حسود قال ده ورقة رانية. ما يش بخارا ليله. إنه كذل مسلمين فربنا لنا كبابين. عادين كذي ومرك دذويني كله waa دير bu suuciiri dadkii waabsigili ilaahi subhanahu wa ta'ala makrigi siyaad dagartiis ina laga aamin noqonin arintii iyo dhaajin isoo ko halay baan markaba caloosha laga dhay arasho halu ba arasho khotii arasho muko ka haa mustaabiib markiba minbarkaa laga soo dejiyay soo yaani وأمي مركي لمسودج كدي بلو حلا لا آذي يعني وحويان يعني حمام كلا لا آذي أذو بحروكي استجأ هبه هي إذا نحبر كذب وداوك استل سودي أنفع ويني ما ننت خميس آه أي حروكي فيسيد الصدي مركي أو موقفي يعني عصلي آذي أي مركب دردارك تشي دردارك واقي أنصه شغل يوم. Alimam, tager din søkke og koser i tabakatker. Tror du ikke, at sukkertegnene i saqoori, specielt vilkis, tror du ikke, at økogehallem, ind mærne, har døbt dem, og pichererne har kildet Allahs bud? For eksempel, at Babaen kalder Rabahen, men واركيو حوضا حالكيو سبدا لي سورة الياسين انه هو اخري الروح مرشو حنو السنة حديث بعيف هكسارت وصفقنا لكن ولقي يا ابا عثمان الصابون عليه رحمة الله اكتس ان الحديث كصفقنا بعد حديث واسكذا اكاريسا معنا ان بسألنا التضعيف أخري. او التصحيح ايه ومثال الاستهادية معنا انبلا ماركي ياسين كنه اخريي او او نمي السي ايه ماركيو سنة أوليها حديث نبيه صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حديث كانت سنة في سبلاب حدثنا فلان عن فلان عن فلان أخبرنا فلان فلان فلان, فلان. سوء ذي بره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة نفته على وركي حديث مك وآخره نفتكك عليه سنوها سوكالاوحا اسكالها أي الذي قرنه السدحاد من كمده ومحدث عامه حدث عن آها نقايا قرني وإنسان من حديث كامركو آخر نفت قدع يا وماذا قرنه السدحاد بها وحوها عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي عليه رحمة الله سيناس سينا سوكالا سوح نوصنا محتضرة باركي أرديدي سيلاك شغل بروحا اسخده يا إلهي حسوسيان حديث كاو التلقين تلقي مدة ولا إله إلا, إلا الله إنه الروح هذا الكيس أبداً بيه باسخده يا إلهي مركز حديث كيسنت كيسي صاب الله وحدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان قال أنبارنا فلان سيدي أول أول أول أيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة حين بلقس كيفا نفتاقا كيفا نقدم بوكم على هذا تازل معنا بركة عثمان الصابوني عليه رحمة الله وحكا السوق الجلي أسكي سخلقي آب أفر بغن وأنت رضو ذلك كولي كلي الله السوق الغلي تقريبا تضواتا يتضوص لأي قبنتي أو تشري يعني وحويان عملي آب قيمة أو كقتي إلى الأبد سبحانه وتعالى يضحك ويشج ورخلك ففين علم البشر عرف ففين تيس يعني عقيدة السلف كتقارير تقدر أيققتي الإمام الأثمان الصابوني عليه رحمة الله جنازه صدق فرحب باللغة السوقية يعني يأسك صدق باللغة السوقية يعني منافته روح أستانة يعني يعني روح الخاطر ولا أستانة لأن روحه هو رحمه عليه رحمة الله وكيف يسوي أهلا بلعوذكم الله الله بيننا وبينكم الجنائس بديتر يذكي النجا أعسكي نود حياة بديتر لأن أهلا بلعوذك من بوديني هانتر بدن قيمة لها الساس دراضي يهدوه مضح وضو اللي باتر أعسكوه اللي غمق يبديتر أهلا يعني راحوهان مبتدي عدم من يقول ليس باي لكن علموان الصلاة ومركوا لين كمي ذا umad oo dal mukhaliif ka iyo muwafiq ka walaya qeyb kii astis استاذ عليه رحمه الله لقد بين لنا بين جنائز ان اجد انكا جناzeenka ana wadhaayo fi marka waxa weeyea kitabka iyo muallifka kitabka iskale oo wax uga qad bihilay um muqaddima anka تقريبا وحك قادن الى كتاب كسورغد بك قادني مؤلف كسورغد بك قادني كتاب كسورغد خلاص ساده عليه مركا كتابك غد غليا شاء الله تعالى درس له وحده اي كتابك بلا بدون ان شاء الله تعالى ليس مؤلف بلاوي او اه اسانيده كتابك اي كتاب بلاوي بنبي الله تبارك وتعالى ومنتهي وقت تدرس للمره وللحافظين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه